الحق ولكن أكثر الناس يؤمنون All right. <laughs> Hvala وَمْ فيِي الأأَضقِ قَر مُ تَجَِرَاتُ وَجَن النَّةُ مِد النَّ ب صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنْ تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برب One